ا ل ن ه ا ر د ة هنتعايش مع كوكب ا ل إ ث ا ر الله خلق جميل أ و ي أ و ي جميل أ و ي لا يكون إ ل ا عند إ ن س ا ن فعلا إ ي م ا ن ه عالي جدا ث ق ة في الله عاليه جدا يقينه في الله عالي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ا ل إ ث ا ر إ ن انا بفضلك على نفسي أ ي نعم ممكن حد يوصل ل ل م ر ت ب ة العاليه د ي أ ي نعم ا ل إ ن س ا ن الايمان بفضل الله منى قلبه واليقين و ا ل ث ق ة في الله ملو قلبه بفضل الله ممكن فعلا ي ؤ ص ل أ خ ا ه على نفسه تعالوا نتعرف كالعادة على سكان هذا القصر أ و هذا الكوكب العظيم وكان أ و ل قصر يقابلنا قصر لا يمكن أ ن ينسى أ ب د ا في حياتنا اللي إ ح ن ا واحنا بنحكي السير والتواريخ لا يمكن ننسى أ ب د ا قصر سعد بن الربيع رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وقصته في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ا ل ص ح ا ب ة من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة طبعا ً تركوا الديار و ا ل أ م و ا ل وتركوا كل شيء ونزلوا بقى ضيوف على ا ل أ ن ص ا ر الذين وضعوهم في العيون و أ غ ل ق و ا عليهم الجفون خوفا ً عليهم من نسيم من الهواء النبي آخر من كل واحد من مهاجرين وبين كل واحد من الأنصار فكان من بين من آخر النبي الرحمن ابن كان غالي جداً كل كل من من وبين من من بين من بينهم بن بن ربيع وعبد ربيع يوم آخر آخر عوف سعد سعد كان من أكثر الأنصار مالا من فقال ا لعبد الرحمن بن عوف يا أ خ ي إ ن ي لمن أ ك ث ر ا ل أ ن ص ا ر مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان فانظر إ ل ي ه م ا ف أ ي ت ه م ا تعجبك أ ط ل ق ه ا ف إ ن م ر ة عدتها تزوجتها أنت س ب ح انت الله حد فيكم ي ممكن خ ي يعني ادنين ل لو أن واحد يعني لو واحد مجاوز وهايعطي ا لواحد صحبه ا زوجه منهم وخبالك ا يعني طيبة وبنت حلال والتاني موريان نجوم يوم ما موريان نجوم ديت ويقول له والله يا اخي فعز يعني لا ولا ترد. إنما ده له له فانذر إليهما. والعرب ممكن نكون وبنت مثلا ومراحة جاوز واحده موردان نجوم الضوء موردان نجوم حلال ما خبال والله لهم له لاترد واخبالك لا اصحاب بيغيروا قلب ترد فانظر قال قال تصد غيره غيره على على النساءهم بشر شاور فطلقها لك تمر العده بتاعتها اتجوزها انت سبحان الله تجد أ م ا م الايثار العظيم ده و وتفوق الخيال يقول له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في أ ه ل ك وفي مالك ولكن دلني على السوق يروح عبد الرحمن بن عوف ويبيع ويشتري ويتاجر بالحلال بدرهمين كانوا معه حدا ما ربنا ي غ ن ي من فضله ي ر و ح يجوز ف ت ا ة من ا ل أ ن ص ا ر على ن و ا ت من ذهب فيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ه هي لها قال من ذهب قال صلى الله عليه وسلم أول سبحان الله إيه كان إيه هارون الله ما كم من وسلم أولم وأتعم لما مما يا ابن قال قال قال نوات قال إخوانك سبحان كانت أفا كان إيثار لما دخل رجل على هارون الرشيد فقال أعطاك بيشحت يعني فقال أعطني تزوجت عوف وأد وذلك أجل على قد صلى دخل رجل رجل سخط فقال, فقال له هارون رشيد يرزقك ربنا فالرجل الفقير راجه ورحز يعني يسهل أسأل أن أخبالك الله وجل لك عز تماع كده ذهبوا ي يؤثرون ن كانوا ن على أ ف س م ولو كان ه له ه م خصاصة فقال ا ر ن ذ ه ب و مع الذين لا ي س أ ل و ن الناس ا ل ح ا ف ة دوت كم مع دوت ولذلك سبحان الله لما ت س أ ل تقول يعني بعض الشباب يقولي يعني ملقاش واحد زي سعد بن ربيع كده يقولي عندي زوجتان ف انظر إ ل ي ه م ا وخذ و ا ح د ة منهم وبعدين عندي نصف مالي وخذ نصف مالي قلت له أ ي و ه لما ك و ن انت في ع ف ة عبد الرحمن بن عوف تجد من يكون مثل سعد ا بن ربيع رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف ده كان أول قصر. أكيد كان حضرتك لما سمحت سيرة أول قصر وصاحب أول قصر تقول يا محتاجين يا رباء صاحب القصر التاني من أول أول أول تقول قصر قصر قصر سيرة سمعت بس القصر إ ث الحديث الثاني ا الله سبحانه وتعالى ا ر بفضل ل أو الثاني كان ج ا ب ر ا بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أ ر ض والحديث ا ا ل في ب خ ي جابر ابن عبد الله عبد تتذكر لو ح ر ت ك أنه ل م ا س ت ش د والده عبد الله ابن عمر ابن حرام في غزة أحد دخل عبد عبد استشهد عنده يواسي أمو حوالي ونصف الله ابن ابن حرام النبي جابر ابن عبد الله ليه؟ لأن جابر ابن عبد الله لما ليه؟ لأن بالك عمر خب كان سنة رزق في وكان أ ب و ه ترك له تسع بنات كلهم أ ص غ ر منه وقال له يا بني وصيتك أ ن تؤدي عني ديني و أ ن تحفظ يعني اخواتك الصغار ر جابر بن شاب صغير ربنا ربيهم ويفكر أكدر جابر ورسوله يتجوز ويجوزهم ج عبدالله شاب عايز, عايز وعايز مستقباله وعايز العلم وعايز التسع بنات إزاي وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أكدر يا جابر ما صنع الله بأبيك الله ورسوله قال يا ا بن يطلب يعبد بأبيك ب يكون نفسه نفسه صنع عليه أعلم ليس صلى وسلم يقول قلت حيفض في ما كلم من الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أذك فقال إ يا ب رب اتمنى ان ارد إ ل ى الدنيا مع أن وسطر ا كان يا بناتي ح د غيره يقول لي رب جوز و جابر يعني وكرمه قال قال أتمنى أن إلى الدنيا مرة أخرى فاقتل فيك ث ا ن ي ة إ ن ن ا أ س ت ش ه د م ر ة ث ا ن ي ة م ن أجلك فقال جل فقال وعلا القول قد سبق إنه من ي إليه أنهم ل ا ي ر ج ع و ن قال رب ف أ خ ب ر منه ر أ ي حتى لا ينكروا عن الجهاد في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون جابر وجوز تجوز الله ربنا وسع عليه وجوز أخواته وهو وربنا أكرمه وماشاء الله والحمد لله ربنا الخندق بن عبد وأكرمه أكرمه أغنى من وسع عليه لله فضل وهو يوم في غزوة مر على ا ل ص ح ا ب ة فترات ع ص ي ب ة مش ل ق ي ن ل ق م ة ي ك ل و ه ا ل د ر ج ة انهم ربطوا على بطنهم حجر من الجوع والنبي ربط على ب ط ن ي حجرين من الجوع ب أ ب ي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله جعان جدا الله بقاله ثلاث يام والنبي بقاله ثلاث يام جابر ايه أنا إنما النبي بن عبد برضو لكن نفسه مكلش لقمة مكلش لقمة لكن جابر يقول إيه في نفسه أنا يحصل لي ليحصل لي في لأ فلم يتحمل هذا المشهد رأى يعني أ ث ر الجوع والشده على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح داخل على زكته الحديث في البخاري و إ ذ ا بجابر بن عبد الله يروح للنبي ويقول له يا رسول الله لقد أ اعددنا لك طعاما يا رسول يعني الموضوع يبقى أ ع د لك طعاما يا رسول الله وإن وعمر وإذا معقول وإذا أن يعني بن النبي من ممكن بن نبي ينادي الخندق أردت تأتي بأبي يأكل أبداً وإذا بالنبي ينادي على أهل الخندق. يا أهل بكر غير عمره حصرت الخندق فيش حبيب الصحابة مشكلة على المصطفى مش ما يا إ ن جابرا يدعوكم إ ل ى الطعام طبعا جابر حط إ ي د ه على راسه كان ب ا ل ن س ب ة له م ش ك ل ة ك ب ي ر ة فرجع جابر و هو راجع النبي قاله ل مر زوجتك يعني أ م و ر ه ا الا تعجن عجينا ولا, تطبخ ولا تفعل شئا ي حتى اتيكم قاله حاضر يا رسول الله جابر بن عبدالله سبق النبي عشان ل السماء يروح يقول لزوجته والنبي جاي وراه و م ع ا ل جيش بقى كام واحد أ ل ف واحد فهم جايين ف ز و ج ة جابر طلعت على الباب كده ف ل ق ي ت جابر جاي قالت ما هذا قالها ل إ ن ه نبي قالت ومن خلف النبي قالها الجيش كله قالت بك وبك وقعدت تؤنبه قالها ل والله قلت لها ما أ م ر ت ن ي به ا لكنه ل قلت للنبي ل ي ذوري أنت نادى على اهل الخندق فقالت هل يد النبي ما عندنا من طعام قال أ ج ل قالت إ ذ ن هو أ د ر ى بما يفعل ما تعتلش هم ما دام النبي ع ا ر ف هو عارف يعمل إ ي ه فجاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر في الخبيز و ا ل ع ي ن ثم, و... ثم ت فحلت ل الطعام في ف هذا ب ر ك ة النبي في الطعام بفضل الله فلما خبز الطعام و أ ع د ت الداجن و ج ه ز ت ا ل أ ك ل كله أ م ر النبي جابرا وقال له يعني أ د خ ل الناس عشرا عشرا خلل ياكلوا وعشره ي خ ر ج و ا غيرهم ك كده كلهم بقى لهم كم يكلوش كمان كم يوم ما يكلوش ذ ا بالنظام ما ثلاثة يام المحتمل يعودوا ما ثلاثة ا يعني يوم ومن بقى بردو لهم يوم فاللي داخل ي أ ك ل ياكل أ ك ل ست أ ي ا م يظبط نفسه كده عشان إيه؟ يعني الدنيا تمشي يعني فداخلين ي أ ك ل و ا وجابر بيقول ايه بيقول ف كنت أ ن ظ ر بالطعام وخاف طبعا ا ل أ ك ل هيخلص من أ و ل عشره يخشه بعد كده الجيش مش ي أ ك ل والنبي تفل في الطعام و س م ى وبارك جابر بن عبدالله بيقول والله و ك أ ن الصحفه تمد من السماء تمد بمدد من السماء الناس بياكلوا من أ ط ر ا ف ا ل أ ص ع ع والاصعب بتكمل أ ك ل من ا ل ن ص سبحان الله فقال ب ي و ل ك ن و ا ي ك و يجبعوا ثم يخرجوا ويأتي ا عن عشرة آخرين آخرهم ثم حتى له ح د دم خلصوا خ الألف وصدروا ر عن آ م وكلهم و ش ب ع النبي وبقي ا ط ع ا كما م ك هو أ لم يأكل منه إنسان فقال له ل منه شيئا إنسان ن ا صلى الله عليه وسلم أ ع د الطعام لزوجتك ا واولادك وما تبقى ف أ ر س ل ه إ ل ى جيرانك أ ك ل النبي و أ ك ل جابر و ز و ج ة جابر و أ و ل ا د جابر وبقي الطعام و أ ر س ل ه ه د ي ة للجيران كل هذا ب ب ر ك ة ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم و ب إ ث ا ر جابر بن عبد الله, الله ي فتكون ع ل الإثار هذا ف ا ل ك ر ا م و لابد أ ن تكون في بيت جابر بن عبد ا تعالوا الأسر الثالث عجالة الأنصار الله عنه أرضان في يوم من أيام الحديث رؤالي البخاري جاء ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء، طلب الطعام من النبي فالنبي قال ل ل طلح ومسلم للنبي صلى عليه وسلم رجل طلب رسول ه عنه سريعة نشوف أبو يوم من من من في في ضيف يضيف ضيف أسر رضي الله أ ن ا م ا ع ن د ش في بيتي ولا ل ق م ة في بيوت ا ل ت س ع ة سيد ولد ي آ د م صلى الله عليه وسلم عشان ما تحزنش أ خ و ي وحبيبي لو بيتك م ا ف و ش أ ك ل في يوم ولا حصلك أ ي ض ا ئ ق ة م ا د ي ة النبي ب ي و ت ا ل ت س ع ة صلى الله عليه وسلم مفيهاش ا ل ق م ة واحده ة فقال من يضيف ضيف ل من ر س و وكام الباب من يقول فقال النبي وأزواجه مافوش أكل قال من يضيف ضيف رسول الله ه الله وذهب فقال فأخذ ضيف طالحة الأنصاري أنا يا رسول الله فأخذ ضيف النبي رسول إلى أبو ب ي ت فقال لى زبطه عالى عندك من ط ع ا م ق ل ت له نفس ا ل ل ك ا م اللي قالت بمرض جابر فقالت له ما عندي إ ل ا طعام ا ل ص ب ي ة قال انوم الصبيه ة خد و أ ن ض ج الطعام واطفئ السراج و ا ع م ل ي نفسك بتصلح السراج كده واطفئ ي ه حتى ي أ ك ل الضيف ولا يشعر ب أ ي حرج ايه معنى الكلام ده الاكل يقض ا د و ب ي الضيف بس طب هو الضيف لما يلاقي ابو ط ل ح ا ما بيكلش و ز و ب ت ه ما بتاكلش ما ي ت ح ر ج يقول وصيبه وصيبه حاول لك هاكل أكل كله اكل ربع بطن الاكل بكده كده طبعاً بطن ربع من بهم فقال لها اعمل ي نفسك بتصلاح السراج و ا ل ي ن فالضفه ي و بياكل احنا انا وانتي هنعمل صوت ببقنا نوهم الضفه ي ان احنا كمان بناكل ف ا ل ض ي ف ي أ ك ل بلا حرج فعملوا كده فلما راح أ ب و طلحه على ص ل ا ة الفجر هو والضيف عشان ي ك ل ه ع ش ا ن يصله مع النبي عليه الصلاه م ط ف ى ي ق و لقد عجب ب ر ن من صنيعكما بضيفكما سبحان الليلة ل ل ربنا عجب والسلام ف ي و ق د ضحك ل ل ه سبحان الله والله عز وجل قد ثبت في الحديث الذي راه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا ضحك الله عز وجل لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامه يخش الجنه بغير حساب ولا عذاب تخيل فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه أ م المؤمنين حبيبه رسول الله وبنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من ا ل أ ي ا م كانت أ م ن ا ع ا ئ ش ة ص ا ئ م ة وكان عندها ا ل ج ا ر ي ة بتاعتها برضو كانت ص ا ئ م ة فكان كل ما تملكه أ م ن ا ع ا ئ ش ة في اليوم دا و قرص كبير كده من الخبز يعني رغيف كده بيتي يعني كبير هتاكله هي و ا ل ج ا ر ي ة بتاعتها يقسم الريف غ ما بينهم و ي أ ك ل و ا مع بعض ف إ ذ ا برجل مسكين يطرق على الباب ف أ م ن ا ع ا ئ ش ة قالت ل ل ج اعطيه ر ي ة قالت أ القرصه اديله رغيف قالت يا أ م ن ا ليس عندك ما تفطرين عليه قالت لا مش م ش ك ل ة اديله ا و ص يا أ م ن ا مفيش قالت لا بس ادله خلاص ف ا ل ج ا ر ي ة ت ل ع ت بره راحت مديله الرغيف و ع ا ي ز ة تقول له يعني مطرح ماسري يعني ا م ر برضه <تصفيق> يعني انت جيت خدت ا ل أ ك ل ه ن أ ك ل ه وقبل ا ل إ ف ط ا ر بدقائق معدودات و إ ذ ا بالباب يطرق و ا ل ج ا ر ي ة عمال تقول يا رب يعني عائشة صائمة و ض ع ا يا وإذا م أن أعمل إيه ت الشاه الجاري وإذا المشويه ا ة فلانة قالت إذا قالوا إذا جارتكم فلان الفلانية أرسلت لكم ذ ه امام ل ل ش ا ا ة ش و فوضعت ي ة ل ل ش ا ا ة ش و ي ة أ م ام أمين ع ا ئ ش ة فقالت ع ا ئ ش ة اهذا خير أ م الرغيف الذي أ ع ط ي ت ه للرجل قالت هذا خير يا أ م ا قالت قل واحمد الله خدت ذ ل ك من معنى ان أ ن ت لما بتقسم ربنا بيخلف عليه ربنا اللي قال كده وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه من صدقة تعال نشوف ب ر ض و منقبه ج م ي ل ة ب ر ض و أ م ن ا ع ا ش ة عشان تعرف مدى الاثار اللي كان موجود في أ م ن ا ع ا ش ة اللي تربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و لما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان ملوش طلب أ و لي أ م ي ه في الدنيا دي كلها إ ل ا ح ا ج ة و ا ح د ة بس أ ن يدفن مع النبي ومع أ ب ي بكر فبعد و هو في سكرات الموت قال لابنه عبد الله يا بني إ ذ ا أ ن ا مت فاذهب أو لا يا ربي أو ما ما قال, قال له اذهب ا ل آ ن إ ل ى ع ا ئ ش ة رضي الله عنها وارضاها و ا ابن ن فذهب عمر و ر ا ل على ب ب ا أمنا عائشة ا و س ت أ ذ ن فدخل عليها ق ان ل يا أمه إ أمير ا ل عليك م م ؤ ن ن يستأذن أن ي ي ط ف ن مع صاحبي ي يا فقالت ف لقد والله الله هذا المكان ل كنت عبد أعد ن س ولكني والله لاوثرن عمر بموضعي هذا ليكون مع النبي وصاحبه سبحان الله شوف ا ل ا ر الغرفة بتقول هو ي ة ف ي ا و والنبي ب في مدفون غ ر ف مدفون في غرفة, أمنا عيشة وأبو بكر في غرفة أمنا عيشة فبتقول المكان اللي كان فاضل كان يكفل واحد بس تاني فكنت الدفن ة عيشة عيشة أمنا وأبو أمنا أنا بعد ده أن أنا المكان المكان مع كان كان تاني يادوب اللي واحد أبويا بعيد بكر بس ده ومع زوجي الرسول الله الله وسلم قالت فلما طلب عمر قلت والله فلما عمر عليه الله الله قالت صلى طلب قلت ل ر أ ث كان بنفسي ك في مشهد بقى جميل بسبب القصه ة ديت ن ان م ما عائشة عمر قبل ي ف في امنا ل الارض غ ر ف ة دي تحت ف و ي ج م ا ع ة قبل ما يدفن كانت تجلس بملابس البيت عادي جدا لان ايه كانت تكون انما هو ابي وزوجي اللي مدفونين ابي الارض تكون هو تحت وابو بكر و ق ا زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما دفن عمر فوالله ما جلست في بيتي إ ل ا و أ ن ا م ش د و د ة علي ثيابي و أ ق و ل والله كنت أ ف ع ل هذا حياء من عمر يا الله يا الله نهدي هذا الكلام للبنت اللي بتخرج م ت ب ر ج ة بالجنس والبضيهات ا ا س ت ر ي ش و ل يعني عافينا ربنا عافين أمينا كان بتستحي من رجل عافيكم أمينا من ده الأرض بتستحي ميت تحت بتقول أستحي ومجفون اننا اظهر في بيتي ب ن ب س البيت وعمر مدفون في هذه ا ل و ر ف ة قصة عائشة سبعة تعالوا تلك على الأمينا يا بنا تصلى صلى ل ل نشوف برضو برضو حبيبك ه عليه ومعها عائشة عائشة اربعة وسلم اليام والحديثة مسلم المسكينة ليها البنتين دلت、يتامة. فسألت عائشة بصدقة. عائشة لم الا تلت للست في يوم بنتين يتامة أمينا فأمينا في بيتها اي شيء إلا أربعة مديها روى امرأة تمرات فرحت جاءت بصدقة تكن ع ل ى اساس انها تاخد ط م ر ي ة وبناتها ا ل ا ب ن ي ن ي أ خ ذ و ا ط م ر ت ي ن و خ ل ي ا ل ط م ر ي ه نفسها فاعطت ل م ر أ ة ط م ر ي ه البنت دي ف ك ل و ه م فلسه ا ل م ر أ ة هتاكل ا ل ط م ر بتاعتها فلقت بناتها بيبصوا ع ل ى ا ل ط م ر فراحت شق ا ل ط م ر ه نصين ومديه دي نص ودي نص وهي لم ت أ ك ل شيئا فقالت ع ا ئ ش ة ف أ ع ج ب ن ي هذا المشهد من تلك ا ل م ر أ ة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له هذا الذي صنعته تلك ا ل م ر أ ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله قد أ و ج ب لها بها ا ل ج ن ة أ و قد أ ن ج ا ه ا من النار سبحان الله ان بالفعل اللي فعلتها ديت لما شقت ا ل ط م ر ا ي ة بين البنت ديت والبنت ديت وهي لم ت أ ك ل شيئا كان ده سبب ان ربنا اوجب لهذه ا ل م ر أ ة ا ل ج ن ة تعالوا نشوف ق ص ر تاني كمان من ا ل ق ص و ر ا ل ج م ي ل ة اللي م و ج و د ة في كوكب الاثار قصر ابي ع ب ي د بن الجراح وجنبه على طول قصر معاذ بن جبل ايه القصة يا القصة ان الخطاب لما جاء العطاء من بيت بناني ارسل الخادم بتاعه بتاعه ارسل الغلام ترى بيت عمر بن من 400 فذهب الغلام اربعمائه دينار وقال له اذهب بهذه الى ابي عبيده بن الجراح بهذه لبيت العرش الدنانير فلان الفقير ورجع ا بالبيت فلان اليتيم ذ واذهب بهذه ه ب بيت الى فلان أ م ل ة واذهب واحد و ي حكى لعمر بن الخطاب اللي الخطاب قال له دينار تانيين لمعازب ايضا منظر ماذا لمعازب حصل له ربعملت وروح فرح فعمر يفعل بهم من منظر وتأخر بن خذ دونه ورحمت جبل جبل قال له ا ر الله ع ز وجل ك م ا و ص ئ ه دينار ع ي ج ز الله عنا كل خ ي ورح من ه امير دعا ل ا ل م ب ل دال فلان غ ا و ل م ب ل دال ل غ ا ف ن حدا موزع 400 فطلعت 400 ي ن قال ج ز ا و الله إ ن ا م س ا كل ي محتاجين ن نحن كمان م ع ا ز فلم ي ت ب ق ى إلا د ر ه مديها م الدرهمين ا ن فرح فرجع الرأي الغلام ر ل ورحاكي ح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه و ر ض ا ه فقال إ ن ه م إ خ و ة بعضهم من بعض الله معنى جميل اوي شفت اد ي ه إ ي ث ا ر فوق الخيال طب أ ن ت محتاج وانت فقير وبيتك مفهوش ورغم ذلك رايح يدفع للناس ورايح يدي الدوت والدوت والدوت وما ب ي س أ ل ش في نفسه لان اخوانه عنده اهم عنده من نفسه ه احدهم بطعمها له الله احدهم كما يكون اكبر اللقمة فمي قال اني في في اخي فاشعر بطعمها في فمي ولا يكون اخي اقل اقول لأضع لي وقال ل حتى انا في فيي في و لو جمعت الدنيا فجعلتها في ل ق م ة ثم وضعتها في في أ خ ي ما كانت ك ا ف ي ة وقال أ ح د ه م إ ن ي ل أ س أ ل الله عز وجل الجنه لاخي قلت أ اابخل بدأي له ن يكلمه ا أنا ل ج ن ة أ ب عليه بالدنيا تعال ش وادعو ف موقفين ت جمال ل ي ه س له م يقول حزيف العدوي ذ ب ت في معركة ا ل ي ا ر م و ك إلى ب ن عم ل ه ابن عمك المصاب معركة、ديارموك. قال فجبت له ش و ي ة مياه على اساس انه يشرب يعني قال فلما ذهبت إ ل ي ه ليشرب وجدته في الرمق ا ل أ خ ي ر ف أ ر د ت أ ن أ ع ط ي ه الماء وقلت له تشرب فقال ب ر أ س ه هكذا يعني أ ي ه ا ف ل س ه هيشرب ف إ ذ ا به ينظر إ ل ى أ خ ي ه الذي ب ج و ا ر ه اللي هو كان هشام بن العاص فوجده ي ت أ و ه ف أ ش ا ر إ ل ي أ ن س ق ه أ و ل ا ومحدش رائع ب ي و هو الأول ت قال له إسئيه ف ر ا ن يسئيه فيهم ل ه بن العاص الثالث فله فروح بيتأوه شرب ولا, مية ولا نقطه ميه مع ان التلاته اثروا بعضهم على بعض شوف تأدي ا ل إ ا حاجة ر ت ا ن ي ة بيحكيها عبدالله بن ع م راس بيقول أهدي ر شاه ر أ شاه ذبحت والراسها أ س ب ت بالرقبه ة ب ت ت ا ع ا كده أ ه د ي ت لرجل ف أ خ ذ ه ا وقبل ه و جعان يعني اليومين وأولاده فقبل ان ي أ ك ل و ا منها قال لا لا ت أ ك ل و ا إ ن أ خ ي فلان الذي بجواري جوعى ومحتاجون منذ ثلاثه ة أيام د هم م ايام كانوش كاناش إحنا ما لنا بقى هم ما بقى لهم أ ر س ل و ا ب ه ا إ ل ى فلان فارسلوها ر إيه؟ الى لا جانبهم ي اللي ج قال لها ي ي د وبعدين جار ل ل قال لا لا لا يتداولوها بين سبعة أبيات إلى ي بين أبيات جنبه أن سبعة فقعدوا عادت م ة أخرى إلى ص اخويا ح سبحانه ب البيت بفضل بعد الأول الله وتعالى أن أ وحبيبي بعد اللي ذكرناه من القصور ا ل ج م ي ل ة اللي م و ج و د ة في كوكب ا ل إ ث ا ر حد ف ي ك ه ناوي يشتري قصر أ و يبني لنفسه قصر في كوكب ا ل إ ث ا ر احرص على ا ل إ ث ا ر مش بالمال وبس بالمال وبالنفس وبالعلم وبكل شيء احكي الستين كان فيه شيخ من علماء السلف ومعاه والاتنين علماء لكن ده الشيخ وده فكانوا ماشيين مسافرين مسافرين لك لكن صنعتين قوي فيه شيخ تلميزه تلميزه بلد لبلد من من وده وهم مروا أمام ده أسدين مش واخدين بالهم قاعدين في مكان كده ارض كده زي ا ل غ ا ب ة فلاقوا اسدين فالشيخ اللي هو الكبير ر ج ل ابو السن يعني قال له يا بني انا اكبر منك سنا وقد شرفت ه على الموت خلاص انا اراب تموت فايه ر أ ي ك انا ه م ر قدام الاسدين حتى ينشغل بين يضربوني م و ت و ن ي انا بقى خد بالك بقى فلما ينشغلوا بيا ويموتوني انت تمر وتحدي وتنجو لان انت لسه سنك صغير وربنا هينفع بيك المسلمين سنوات ط و ي ل ة فقال ا ل ت م ي ذ لا والله يا شيخ سنمر سويا ف إ م ا أ ن نعيش سويا و إ م ا أ ن نموت سويا فمر هما الاتنين أ م ا م ا ل أ س د ي ن ف ك أ ن محدش فيهم شايف أ ي ح ا ج ة ربنا قدر ان سبحانه وتعالى يسخر قلب ا ل أ س د ي ن ان هما ما يتجراوش عن هما هم ي أ ك ل و ا الشيخ ولا ت م ي ذ ه سبحان الله برضو كان حكم عليهم بالإعدام بالإعدام هو ثلاثة عليهم الملك اللي هيحكم عليهم بالأعدام اللي هو هينفس فيه حكم الإعدام كان قدام حكم هيحكم حكم هينفس فهم واحد من ا ل ث ل ا ث ة قال أ س أ ل ك بالله أ ن تقدمني أ ن ا أ و ل ا ً ليضرب عنق بالسيف فقال له ا لماذا يعني هو أنت داخل تأكل يعني أنت داخل يعني إخواني بالحياة دقيقة أنت أنت أن هو هتقتل قبلهم الجدو أحببت أوثر أنا فأنا أن أوثرهم رأى تكل تتقتل داخل داخل لمدة قال بلا؟ قال لماذا؟ قال بداية بالحياة الدقيقة حبيت فلما رأى الملك هذا الإثار في وهذا الخلق قال قد عفوت عنكم جميعا ابتغاء م ر ض ا ت الله إ ن ه م إ خ و ة ب ع ض ه م من بعضهم حبيبي في ا ل ل فكرت مرة فكرت من أخوك محتاج لها وتقول لها له أنت, انت أحوج مني فكرت مرة وانت طالع ب ك فكهة وجارك اللي قدامك ي اللي يتامة ولادي س ولاده وتقول أحوج أو هم من ع ل الأقل هجبلهم لولادي ى ما يجيب زي أ خ و ي وحبيبي فكرت واحنا داخلين في الشهر الكريم ان انت زي ما هتجيب كيس ط م ر لبيتك تجيب كيس ط م ر لجارك الفقير أو أ و ل ل او د جارك اليتمَة فكرته ن ت تجيب رايح لاولاد ب س ل ل ع ي د أ ك أنُ إنتَ زى ما ه جارك ي ب لبس ل ل أ و د ك تشوف أ س ة فقيرة ع ن د لو ولد كم عندك ك م أربعة أسْرَة فقيرة عندك كم عندك أربعة وفي اليتامى ن أ أولاد ر ع الأولاد د هذه أ و ل د ك أولادك, وزي ما أولادك. أولاد الناس. يعني أحب العمل إلى الله م م ك ن حكينا قبل كده ق ص ة عمر بن الخطاب لما ا ل ر جاؤوا ل ل ع ر ب ي ج يا ق و ل ه ي عمر الخير جزيت ا ل ج ن ة أ ق س بنياتي و أ م ه ن وكلهم في هذا الزمان جنه ة أقسم ب ا ل ل لا تفعلن قال ولئن لم أ ف ع ل ماذا يكون قال إ ذ ن أ ب ا حفص ل أ م ض ي ن همشي قال ولئن مشيت ماذا يكون قال إ ذ ن والله عنهن ل ت س أ ل ن في يوم تكون فيه ا ل أ ع ط ي ا ت منا وموقف المسؤول بينهن إ م اما إلى إ نار و إ ل ى ج نار ة فذكى عمر بن خ ط ب بيته ودخل و خ أ ج حلة التي يملكها كانت هي واما د ف ع ه لرجل وقال ل أعربي و يا هذا خذ ي تكون فيه ل أ ع ط ي الى ت منه وموقف ا م ل بينهن إما إ نار وإما إلى ج ن ة عمر فكرت تفتح دولابك تشوف اللبس اللي ف ا ي د عندك وتروح ت و د ي ا ل ناس فقراء تغسلو تكوي ه و ت و د ي ا ل ناس فقراء فكرت ان ممكن يكون في بيتك خمس ست ب ط ا ط ي ن مركونين يدوب ا بتستعمل منهم اتنين فكرت م ر ة تطلع و ا ح د ة ولو حتى اللي إن انت بتستعمل هم فكرت تغسلهم وتوديهم ل أ س ر ة ف ق ي ر ة مش ل ق ي ي ن ب ط ا ن ي ة يدفوا بها في برد الشتاء اللي هيجي د و ا ت فكرت في م ر ة ان انت تشوف واحد مش قادر يعلم اولاده مش قادر يدخله م المدارس و ت و م انت كمان مدخله م المدارس زيهم زي اولادك وتكرمهم وتنعم عليهم وتتولى انت مصاريف في المدارس فيبقى كل ده في مزال حسناتك تشوف ة الاسر اللي الليكشاك عايشين في ي اللي اللي في ن الشارع اوضة وصالة الشواء تروح تحجزهم أص... تحجزهم بسيطة شقة المدن د د ك ل م ة ببيت في ا ل ج ن ة أ و باصر في ا ل ج ن ة أ خ و ي ا وحبيبي خلق كنا في كوكب وشفنا ك ب الإثار و الكواكب وشفنا النجوم اللي كانوا عايشين في الكوكب الجميل ده و أ ك ي د اتعلمنا و ت أ ث ر ن ا ان احنا نقصر اخواننا على نفسنا والدنيا كلها منفاتة